حب فدوا عمر فدوا قلبي بي حس انا حبك وانت تدري انت لي انت النفس غيرك انا ما احب ما اسلم القلب لانه غيرك يا حياتي ما اظن مثلك يحب حب عيني عمر قلبي حبك انت لي يا جنة ورد قل لك شي حياتي لون عينك ما كو منه آني لك اول ما شفتك عقلي وقف والله جن انا وصبك لك حبيبي وانت شكلك لك يجنن قلبي انت وعمري انت وابد ما فك وانسات اصلا انا لك كذوب لو شماني وات. انت حبي وانت عمري وانت لي القلب يدقته لو افكر مره اخونك قلبي والله تصير سكتوانه وعدك يا حياتي كملي وياك الى ما صرت انت انت يا حبيبي حبي الاول والاخير والاخير انا احبك يا حياتي قلبي ما يصير انت يا حياتي حبي الاول والاخير انا يا انت انت يا حياتي حبي حبي بصح اقول لك انا احبك والله موت من اشوفك ما يطلع ما قدرت كاني لج حياتي ما ماتين سعد تعب قلبي بسهرة ليل دون جاني شفت اوه اردبوسج يا حياتي حضر جاني اردش حضر جاني اردنام بلضوا وخلي عضل محبوي روحي قلبي في ديتج انا روحي وسط بيعتج بالي كل يمج في دور وحالي لمشيتج بس اقول لك يا حياتي انت دنيا انت غير انت انت يا حياتي حب الاول والاخير حب الاول والاخير انا حيف قلب غير its my sincere انتي دي حياتي حبي الاول والاخير انا ما يصير